أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم لا يتبع كل شيطان مديد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 إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن ضُغَتٍ مُخَلَّقَةٍ أَغْيَر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ